يا محلى الفشار نين ولد تسراره يا محلى الفشار تنين ولد تسراره تنين ولد محمد شارق وفاطمة الجمعة جميع اسرار يا من ولد سر الاسرار بذارك وازهر على الدنيا وجمع خطاره جبلي فرحة محمد شارق وفاطمة الجمعة جميع اسرار وين عت اثمار مين ولدت اسراره مين ولدت اسراره يا محلى اللي بشارك وين واشرف على احتاب الصباح ينادي البشره يادين الرسول الهادي سيف التهانة فولتك للحادي حفلنا سيمع على الجبل والوادي واشرف على احتاب الصباح ينادي البشره يادين الرسول الهادي طبل فرح دارك دين ولد تسراره يا محلى اللي بشعاره طب الفرح دار جاين ولدت دمع عبك النظر حسادك البار تفضل على يا كوثر الدين احتفال بميلادك شيبت دمعي خف عظم النظر حسادك البار تفضل يا كوثر الدين احتفال بميلادك وصبحت اسوارك نين ولد تسرارك لين ولد تسرارك يا محلني بشاره وصبحت أسوار نين ولد تسرارك لين ولد تسرارك صارت منهج وانشوده هاي ام فوقه بكل قلب موجوده هاي البسوله صدره مولوده هاي الهوى فاتش كذر مشموزه للشيعه صارت منهج وانشوده طاح الفرح صار مين ولده تزراره مين ولده تزراره يا محله اللي طه طاح الفرح زاره مين the yeah. في يا في البشار البشاره اداء المنشد اياد النصراوي الشاعر الحسيني جميل تومان الكعبي الهندسه الصوتية والتوزيع علي البغدادي المؤثرات الكوراليه احمد تومان الكعبي الاشراف العام جبار المياح